أن تبروهن وتقصو إليهم إن الله يحب المقصين إنما ينهك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهن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 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات البايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك